فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَنْلُدُوا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ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 إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدةهم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 ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فِي قلوبهم برضوا والكافرون وليقول الذين في قلوبهم برضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء.